يحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آل لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا وتعاونوا على البر اتقوا ولا تعاونوا على اثم وعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل وَمَنَاؤُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَن أَكَلَ السَّبُعَ وَمَن أَكَلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا كَيْفَ تُمَاذُ بِحَ عَلَن النُّصُب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَام ذَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ يَومَك مَلْلتُ لَكُم دينكُم وَأَتْ مَمْ تُعَلَيكُم نِعَمَتِ وَرَضيتُ لَكُم لِسلََدينين فَمَُ الضتُرُوىَ فِي مَخْمَصوَةٍ غَيرَ مُتجانِ فِيلِئِس غَيرَ متجانِ فِي فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تِلْكَ بَهِلُ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا تِلْكَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذًا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ, إذا قمتم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرْؤُونَ وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كُنْتُمْ مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ تُمُنَّسَا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَنَ أُنثَيًا مَمُ فَتَيْمًا صَعِيدًا طيبا أَمْ سَحر بِوجُوهِكُم وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللهَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيكُم مِن حََجَ وَلَكِ يُريدُ لُطَهِرَكُمْ وَلوتِ نِعَمَتَهُ عَلَيكُم لاعَكُمْ تَشْكُر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا فَاضَ هُوَ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بیدات سوی دو